اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان ينزل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلق السماوات والارض وما بينهما الا بالحق إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عن وَمِنْهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ يَأْتُونَ بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَ أَوْ أَثَارَ يجيب له من لا يستجيب لهم الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا فشر الناس كان لهم اعداء وكانوا وكانوا بعبادتهم كان اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالُوا هَذَا لَمَا جَاءَهُمْ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ والله شيء هو اعلم بما تظنون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم اتَّبِعُوا إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنَ إِلَٰهِ اللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنَ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 ما دين ومن قبل كتابه سائما ما ورحنا وهذا كتاب نصدق مثالا عربيا لينذر لينذر الذين ظلموا وبشرى محسن الله ثم استقاموا ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولا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 الاشكر يا متك التي انعمت علي الذي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا وان اعمل صالحا ترضى واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك وانني من المسلمين نَتَجَاوَزُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدِّيقِ الَّذِي كَانَ يُوعَدُ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ افِّلْ لَكُمَا مَا تَعِدَانِ نِي أُخْرِجُ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي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 غاوين من الجن والانس انهم كانوا خاسرين ولكل درجه مما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على الن بِتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَنْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أُذِهِبَتْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي حَيَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَالِاسْتِمْتَاعُ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ بِمَا كُنْتُمْ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 بِيَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَجِئْتَ ثَنَا لِتَفِكَّنَا عَن آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا فَأَتْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَأُبَيِّضُ لَكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ فَلَمْ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 ساكنهم كذلك نذل القوم المجرمين ولقد مكنناهم في ماء مكنناكم فيه وجعلنا وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدة ثما اغنا فما, أغنى فما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 يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ يُنذِرُونَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى وقال لنا ذين يدين يهدي الى الحق والى طريق مستقيم يا قوم لا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم ومن لا يجيب داعي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 اصبر كما صبر اول العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعه الا ساعه من نهار البلاء فان هيلهم لاكن القوم الفاسقون